السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، محمد وحمد يليق بذاته. أو صلِّ وسلِّم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاماً تلي قال بذاته الكريمة. وبعد، فالله أَسْأَلْ أَن يُنفَقِي هَنَا في دِينِنا، وَأَيُّ اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تزنا يوم العرض عليه واجعل خير إيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا قلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعما لمود قبلا وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروجا من كل هم موديق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد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 لا يملكون منه خطاب وقد جرتنا هذه الآية الكريمة للحديث عن قضية الشفاعة وأعتقد بل أوقن أنني قد أطلت الحديث فيها ذلك لأننا في وقت ظهر فيها الذين يمرددون كلام القدامى كما قلت أولئك الذين أنكروا الشفاعة وددنوا حولها كثيرا وهم الخوارج والمعتزلة كما بيّلنا في لقاء من السابق إلا أنه في هذا الوقت قد حمل لواء هذا الكلام الباطل بعض الذين يدعون أنهم مفكرون وأصبحوا الآن يطعمون في القرآن وفي السنة ويأتون بأقوال يدعون أنها من بنات أفكارهم إلا أنها قد تكلم بها القدامة وهذا الحق فهم في فيما يقولون وآلتهم يعني صرقوا شيئا طيبا حتى يقدموه للناس وإنما صرق صرقوا مطاعن في هذا الدين وأيضا قد رض عليها أهل السنة والجماعة قديما لذا رأينا أن نتكلم في قضية الشفاعة باستفاضة فبعد أن بينا قديما من الذي أنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأنا نبين محل النزاع وموت الخلاف الشفاعة التي اختلف فيها وانكرت ومن هنا كان بد أن يفهم المسلمون أن الشفاعة كما قلنا خمسة أنواع في محاضرة سابقة تحدثت عن نوعين من هذه الأنواع الخمسة فتكلمنا عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة الانصراف من الموقف والاستراحة من أهوالهم، ثم تكلمنا عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم يدخلون الجنة بغيره، بغير حساب. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نستكمل المسير حتى نصل إلى الشفاعة التي هي محل نزاع، والتي أنكرها المنكرون قديما وحديث. النوع الثالث من أنواع الشفاعة كما قال أهل العلم. الشفاعة في رفع الدرجات. وطبعا النوعان السابقة اللي ذكرناهما ذكرنا ذكرناهم وهي قضية الشفاعة للرحة من الموقف قضية الشفاعة لخل قوم. جلنا بغير حساب هذه لم يختلف فيها أهل العلم يعني ليست هذه محل نزاع ولا محل اختلاف. كذلك الشفاعة التي سنتحدث عنها الآن وهي الشفاعة في رفع الدرجات. أنتم تعلمون أن الجنة درجات كما أن النار دركات وإحنا قلنا الدرجة ما كان لأعلى والدركة بالكاف ما كان لأسفل ولذلك جاء الحديث في القرآن الكريم إن المنافقين ها في الدرك الأسفل من النار فما كان لأسفل يسمى درك وما كان لأعلى يسمى درجة فالجنة درجات لا يتساوى أهلها بأي حال من الأحوال هناك أناس سيكونون في الفردوس الأعلى هناك أناس سيكون فيما دون ذلك ونسأل الله الفردوس الأعلى نسأل الله ذلك أمين يا رب وأن نكون مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين كما أخبر القرآن الكريم فالجنة ستكون درجات هناك شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع لأقوام يرفعون من درجة الى ها؟ درجة من درجة إلى درجة يعني فاصعد إلى درجة عالية وهذه أيضا ليست محل, ليست محل إنكار يعني لم ينكرها القدماء وهي ليست محل النزاع ودليلها حديث في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة اسمع التعبير أول شفيع في في الجنة يعني في نفس الجنة يبقى الشفاعة تتعلق بمن هم في الجنة طب بدل في الجنة شفع له طب اللي برا يشفع على يدخل كذا ليه لكن يشفع في الجنة ليه؟ ده كما قال أهل العلم أأول شفيع في الجنة يعني النبي شفع في أهل الجنة طب أهل الجنة محتاجون إلى شفاعة أوه. يبقى يا شفاعة رفع الله رفع الدرجات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة وما من نبي صدق ما صدقت يعني كل الأنبياء على مر العصور والدهور ليس فيهم نبي صدقه عدد من الناس كما صدقه الله صلى الله عليه وسلم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس اتباعا أكثر الناس اتباعا فكون النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي صدقة ما صدقت وإن من الأنبياء من لم يتبعه إلا رجل واحد يعني يوم الأيام هتيجي هتلاقي في نبي جاي ما معهش غله ه غر واحد وأكثر الناس تصديقا واتباعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هذه الملايين بل المليارات التي تولد على مدار السنوات وكلها يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا هذا هو النوع الثالث من الشفاعة وهو ليس محل خلاف النوع الرابع من الشفاعة وهو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لقوم بق طأ بهم عملهم فكادوا أن يدخلوا النار فيشفع لهم ليدخله الجرم يبا هم ما دخلوش النار لكن هم استحقوا وفي فرق من دخله واستحقه لأنه هيبقى محل النزاع بقى في اللي هيدخل النار فعلا هيدخل النار فعلا زي ما تعمل ايه تشفع لرجل لا يدخل السجن وقد استحق أن يدخل ده يختلف مع أن تشفع لرجل بعد أن دخل السجن دي قضية تانية بقى خالص فقالوا النوع الرابع من الشفاعة أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الموحدين اللي باله الموحدين الذي بطأ بهم عملهم يعني مش كل واحد آمن بالله ورسوله هي يوم القيامة وهو مستحق أن يدخل الجنة أنت لكي تدخل الجنة ينبغي أن تغل حسناتك على سيئاتك الكثير منا للأسف الشديد تغلب سيئاته على حسنات، فيسمى هذا موحد مؤمن ولكنه قد بطل به عمله، فاستحق أن يدخل النار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء حتى لا يدخلوا النار ويدخلوا له ويدخل الجل ويدخل الجل قالوا ودليل ذلك حديث أيضا في صحيح مسلم من رواية حذيف رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة حتى يقوم المؤمنون كل وعد الناس لتشهد اللي اللي لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هانئون طمعني ندخل ها الجنه لكن لسه فينا ناس ما تستحقش الدخول فيقول حتى يقوم المؤمنون ثم تزلف لهم الجنة يعني تقترب يشوفوها فيقولون من يشفع لنا حتى ندخلها عايزين نخش ما نوعوش بقى تقول لنا ها لا ده انتم عملكم لسه مبطئ بيكم لا ده فيكم ناس لسه هتخش النار عايزين من حد يشفع لنا ونبقى من أهل الجنة كده على طول فيأتون آدم قلوا له أنت أول الخلق وخلقه الله بيديه ونفق فيك من روحه فاشفع لنا فيقول ما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم يعني أنا اللي كنت السابق إلا خطيئة أبيكم اذهبوا إلى ولدي خليل الله إبراهيم فلست بصاحب ذات وإذهبوا إلى خليل الله إبراهيم ويعتذروا أيضاً ويقول لست بصاحب ذلك إذهبوا إلى موسى إذهبون إلى موسى أنت موسى وأنت من كلم الله تكليما فأشفع لنا لست بصاحب ذلك إذهبوا إلى عيس أنت روح الله وكلمته وكذا وكذا إشفع لنا لاست بصاحب ذلك اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن له فيشفع فيدخل هؤلاء الجنة كما قلت فيهم من استحق أن يدخل النار ولم يكن مستحقا أن يدخل الجنة بداية فقالوا تلك شفاعات صلى الله عليه وسلم في أن يدخل قوما الجنة مع لهم قد استحقوا أن يدخلوا إلى النار هذه أربع أنواع من الشفاعات لم تكن قديما محل خلاف بين أهل العلم ولذلك ألا لما سمعت هذا الذي جاء به عبدان الرفاعي بتاع سوريا الخربان حينما جلس أتكلم لم أجد معه علما بهذا يعني هو أعد يتكلم على الشفاع الخلاص دون أن يحقق حتى محل له محل النزاع ده مش في الماغ ما عرفوش ثم جاء الشفاعة الخامسة والتي كانت محلا نزاع والتي أنكرها المعتزلة والخوال ايه بقى النوع الخامس ده ان قوم من الموحدين سيدخلون النار فعلا فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا ليخلجوا منها هو ده الصدم اللي حصل ده إن خرج الخوارج والمعتزلة والخوارج والمعتزلة عندهم عنده. إن مش هيدخل النار إلا مرتكب الكبيرة الموحد وما يعني القصدوم لموحدين لأنهم مجمعين نحن خلفا وسلفا ونحن جميعا على إن أهل الكفر مصيرهم النار وهم مخلدون فيه لكن عندهم من سيدخل من أهل التوحيد النار هذا الذي مات على كبيرة ولم يتب منه فالخارج عندهم هو مخلد في النار وهو كافر صراره على الكبيرة ومات ولم يتب منها خلاص أدخله في حظيرة الكفر المعتزلة كما قلت قال لا مش كافر هو مخلد في النار طب يبقى كافر قال لا طب موحد قالوا لا همال هو ايه قالوا في منزل بين المنزلتين وهو مخلد في النار فهؤلاء قال طيب اللي بيخش النار واللي قليني انه الله ببنى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن يوم القيامة وأخبر عن هذا اليوم ها لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة فبقيت بقى تقول لي النبي هيشفع لدول ولا أي حد داخل النار فلن يخرج منه وها قالوا وهذا من نص القرآن وما هم منها إيه بخارجي خلاص خلص فبديش بعد قبل آيات تتعارض مع أحاديث تتعارض مع القرآن الكريم ألا معيار القرآن خلاص وده اللي قالوا هذا الجاهل الرفاعي في كلامه طيب القضية دي كيف يرفض عليها وكيف تحل قبل ما نقول كيف نرد عليها وكيف نحل تحل حتى تستكمل لك الفائدة هذا أو هذه الأنواع الخامسة في الشفاعة العامة أهل العلم قالوا هناك شفاعة خاصة اعرف لازم تعرف قبل هناك شفاعة خاصة ينبغي أن تعلم وقالوا هاتني شفاعتا شفاعة خاصة شفاعتا الشفاعة الأولى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. دي مش شفاعة عم دي شفاعة إيه؟ ها تخص أبو طالب. دي اسمها شفعة خاص. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. ودليله حديث في صحيح المخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنده عمه أبو طالب. فقال أرجو أن تنفعه شفاعة يوم القيامة. يبقى النبي يوم القيامة هيشفع له اللي مش هيشفع له. يبقى هيشفع له. يبقى دي شفاعة خاصة لابي طال. أر أنتم فعلوا شفاعة يوم القيامة فيكون في ضح من النار يبلغ كعبيه. اتفقنا الكعب اللي هو ايه اللي هو ايه بز الرجل يا. دا اسمه. سموه بز رجل لكن هو ده الكعب مش الصابون اللي تحت. ده دي عقل. اللي صبوا للتحدي عاقل لكن العبدتين اللي فوق دول هم دول الكعب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في ضح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم رأسه يغلي منه أم رأسه. اعترض بعضهم على هذا قال كيف هذا؟ طيب أبو طالب نسأل. مات مسلما أم مات كافرا خلاص باتفاق أهل العلم مات كافرا خلافا لما قاله الشيعة وما إلى هذا وبعض الموتورين والذين تسمونه إلى التصوف لكن هو باتفاق أهل العلم أبا أن ينطق بلا إله إلا الله وآخر ما مات عليه أن مات على ما مات عليه آباء وأبا أن ينطق بلا إله إلا الله والنبي ألح عليه يعني قل كلمة أشفع لك بها عند ربي فما قاله وكان يجالس يعني رأسان المروس الكفر منهم أبو جه أتموت على غير دين أبائك فقال أنا على دين أبائك خلاص غير فقالوا فقال طيب بدم كافر إزاي كافر وهتنفع شفاعة النبي أو أي شفاعة وربنا قال في حقهم فما تنفعهم شفاعة الشافعي فكيف توفق بين الآية والحديث طبعا القصة في عقولهم وفي علمهم وفي دينهم واللي يقول على نفسهم الآن قرانيين يقول لك بس أنا عندي القرآن الحديث ده أنا أعترف به القرآن ألف ما تنفعه شفاعة الشافعين فما تجيش بقى تقول النبي خال عسى أن تنفعه شفاعته اسكال ربنا ألف ما تنفعه إيه ما ربنا ولا صدق الكلام ده فهو معيار القرآن انتهى معيار القرآن ويقول لك كده يعني يعني يقولون حديثا كان لسه بتكلم بيه المخبولة اللي بطلعوها دي اللي المفروض تحط في مستشفى أمراض نفسية وعقلية اللي هي بتلبس جوان تسود لحد ثلاثة اربعة دي راحة ده اسمها ايه أو اسمها مالك دي يا اخوه اللي, اللي عنها زي القير دي اسمها مالك دي خلاص عفانا الله منها ومن جهلها يعني منزل الله على النت أنا مش عارف يعني طلع ما واحد من أهل الفن وضربوكة وعمل لها برنامج وعمل تعمل له مناظر وتعمل له كإرد قاعد مسلسل بيططط قدامه بس امرأة هزق بكل معاني الكلمة والله هزق امرأة هزق شوفها هو قاعد يقول له وعملي لي كده وعملي لي كده تعس ان دي يعني مختلع عقليا مختلع عقليا فلسه الله يمكن بقل في القناة لقيتها في وشي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أعوذ بالله من الشيطر قاعد تكلم تقول شفكة بتنكر شيء من الدين أيضا وتقول لا لا أنا ما باعترفش بالأحاديث دي والأحاديث دي ما ما لهاش مكان عندي لأنها بتتعرض مع القرآن والنبي والنبي قال اه اه اعرضوا قولي على القرآن الجاهلة بنت الجاهلة طب اعرضوا قولي على القرآن دي رواية ساقطة أصلا اعرضوا قولي على القرآن فما وافقه فخذوه ما خالفه فطرقه هذه رواية أصلا موضوعة هذه رواية أصلا موضوعة وتستدل بها وتسقط رواية الصحيح يعني أسقطت ما هو صحيح وتمسكت بما هو موضوع ولذلك أنا, يعني أنا دايما أقول لهم كده ادعوا ربنا أن أنا ما وصلش للحكم يعني في ناس يقولون لما تحكم مصر لا أنت تدعوا ربنا أن أنا ما حكمش مصر والله لأن لو حكمتها الناس دي هتتعلم مش هتفاهم بعها هعدمهم ما أعرفش هتفاهم مع العربين أشكال دي أنا غير قابل لها بالمر بالمر ما تنفع معي خلاص فبس الله أننا عمري ما وصل لل أنا بس الله ذلك يعني. فللأسف أعرفوا قلها خدي الكلام يا أخوانا يعني لابد أن نكون واعين وفهمني للقضايا المصرية القرآن يقول فما تنفع مشفع الشفيع أشوف هل العلم اللي هو النبي قال هذا في حديث البخاري حديث صحيح فلا يمكن أن يعقل أن يكون هذا الحديث متعارضا مع القرآن الكريم بيقول يقول النبي أنفع شفاعته والقرآن يقول فما أنفع شفعة الشافعين ما وجد بتعارض مع القرآن ورم الحديث ده الله ينفعش لا باب لا باب تعال شوف العلمان وين القرطبي قال الحديث لا يتعارض مع الآية فالحديث وتكلم في اتجاه والآية تكلم في اتجاه آخر فالآية تم في أن تنفعهم الشافعين لهم أهل الكفر في أن يخرجوا من النار خلاص ولكن ولكن النبي أثبت أن شفاعته تنفع في تخفيف عذاب النار بل آية بتقول ما تنفعهمش شفاعة يخرجوا والنبي قال أنا شفعت ممكن ها تخفف دي سكة ودي سكة تانية خالص ده كان كلام القرطوب عليه رحمه الله كلام علماء الأصول بقى قالوا تعالى يا أخي تعال يا أخي أنت تعلم يقينا أن السنة مبينة للقرآن أليس كذلك نص القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه تعال يا عم قل لي إيه هي أوبه البيان يعني إزاي السنة بالبيان للقرآن إيه أوجه البيان فقال أهل العلم أوجه البيان متعدد رقم واحد تفسير المبهم مش لم أوجه البيان أن يأتي شيء في القرآن الكريم فيبهم على الناس فيفسره النبي صلى الله عليه وسلم كما أبهم على الصحابة قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون فالقرآن وضع قائد إن كي يتحقق لك الإيمان الصحيح الذي يحقق لك الأمن في الآخرة وتكون به من أهل الهداية لابد وأن لا يخالط هذا الإيمان ظل صحابة صعقوا وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قطيبة ولا واحد فينا أمامه صحيح بقى؟ ليه قالوا أين لم يظلم نفسه ورد لواحد أمامه ما بس نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم العظيم ففصل النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الوارد في الآية ليس بعموم الظلم وإنما ب بالشرك. معنى قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بالشرك. يعني لا يخالط إيمانهم شرك هذه وجه بيان تفسير ليه؟ تفسير المبهو من الأول والبيان تقييد المطلق فما تقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا كلام من الله معروف في لغة العرب أن اليد دي الجارحة من أطراف الأصابع إلى المنكبين مش دي اسمها ايه ايه فلو أنك أخذت بإطلاق الآية فقطعوا أيديهما يبقى هتقطع يجل السارق منين من كتف اه من المنكب بتاع ثم يتيج السنة وتروح قطع من الرصغيل الكفية يبقى لاء أطلاقت وضيئد والسنة جات عملت إيه قيدت ده تعرض اسمه تعرض اسمه تعرض فيجي واحد يقول لك آه يبقى الحديث بيتعارض مع الآله لأن الآله تقطع الإيد كلها أو يقطع الإيد يبقى كلها وجات السنة قالت لا كفاية حتى دي ده اسمه تعرض اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ بيان ده وجه من أوجه البيان إن السنة وقيد المطلق من أوج والبيان تخصيص العام تخصيص العام إن الحكم يأتي عاما ثم تخصيصه السنة كقول الله سبحانه وتعالى والزانية والزان فاجليده كل واحد منهما مئة جل إبقى حكم الزني وحكم الزني كام أنهي زانية وأنهي زانية المتجاوز ولا غير المتجاوز جبت منه آية قدامك دلوقتي عامة الزانية والزاني يبقى أي زاني وأي زاني يجري دمي الجلدة ما تسألنيش بقى هو متجاوز ولا مش متجاوز خلاص انتهت القضية تأتي السنة وتقول أني الزاني المحصل والزانية المحصلة عقوبتهما الرجل. يبقى السنة عملت إيه؟ خصصت هذه الآية بالزانية والزاني غير المتزوجين أو المحصلين يبقى اسمه إيه؟ تخصيص. تخصيص هذا التخصيص لا يعني التعارض كما يفهم الجهلاء ده من أوجه بيان السنة من أوجه بيان السنة تعال بقى أخلع القضية دي على ما نحن بصدده فما تنفعهم شفاعة الشافعين يبقى الآية هنا عامة في أهل الكفر أن أهل الكفر جميعا لا تنفعهم شفاعة الشافعين لما يجي النبي يقول شفاعتي هتنفع أبا طالب سميته تعارض ولا تسميه تسمي في اللحنة أقولنا بقى فقال أهل العلم هذا تخصيص فخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب والتخصيص لا يعني التعارض إلا عند أهل الجهل والغباء فإما تقول كما قال القرطبي إن نافي الشفاعة الشفاعة التي تخرج والنبي ما قال شانا خرجه ده قال هو في النار بس هيبقى في إيه؟ في ضحضاع يبقى هو من أخف أهل النار عذاب هذه توفيق أو تقول ده تخصيص للعام وده من أوجه بيان السنة ليه؟ للقرآن وليس من باب الطعام فهذه كما قال أهل العلم شفاعة خاص وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي, إيه؟ أبي طالب وإحنا قلنا هم شفاعتين هم الخاصتين يبقى شفاعة النبي لأبي طالب طب والتانية قالوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولذلك يعني سل الله أن تموت فيها إيه والله أن تموت فيها نرزقك الله موتا فيها فعندنا حديث صحيح عند الترمذي في سننه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لأهلها يبقى دي شفاعة خاصة لأهل المدينة فإن إذرت تموت فيها ونسأل الله أن يرزقنا موتاً وشهادة فيها يبقى موت فيها وكون ضامن إن شاء الله بوعد النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لك من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت فإني أشفع لأهلها تجد حديثا آخر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرم ما بين لابتيها ما بين حديها مدينة أرض المدينة النبي يحرم وإني أحرم ما بين لابتيها أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها ما النبي يحرم المدينة أن يقطع إيه؟ عضاها عضاها اللي هو شجرها وهو الشجر الذي فيه شوك خاص بالذكر لأنه ودام فيه شوك كتير من الناس بيحب يعمل إيه ها يتخلص يتخلص من حق الشجر اللي فيه شك متطعوش حق الشجر اللي فيه شوك في المدينة لا يقطع إني أحرم ما بين لابتيها أن يقطع عظاها أو أن يقتل صيدها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لكم المدينة خير لكم والله الكلام النبي مش كلام ما خرج منها أحد رغبة عنها يعني مش حبيبها ما خرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه مع الف زلات اللي مش حبيبها مع الف زلام والنبي بيقسم إن ربنا بيبدلها إيه خيرا منه خيرا منه ويرجع لها أحسن منه يجي لها واحد أحسن منه يبقى ما خرج أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه وما صبر أحد على لأوائها وجهدها خباك كلمة دول وما صبر أحد على لأوائها وجهدها إلا وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة هذه بقى الكلام, آدي الكلام. إني وما صرر أحد على لأوائها لأواء يقول أهل العلم يعني شدة المرض وبعض بيقول شدة التعب وما إلى هذا وجهدها إرهاقها لمدينة يوم أن قدم إليها الصحابة كانت أوبأ أرض الله فعرفين كذا كانت أرضا وابئة تنتشر فيها الأمراض والأوجاع ولا يرغب أحد في المكث فيها إلا من كان من أهلها ولذلك لما قدم إليها المهاجرون ابتلي كثير منهم بالأمراض اللي قالوا حمى واللي قالوا كذا واللي قالوا ومنهم أبو بكر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في المدينة من أمراض ومن جهد المرض اللي فيها والجهد اللي فيها ولذلك قال هذا الحديث اللي يصبر على لأوائها وجهدها قال رشاو إلا كنت له إيه شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ولذلك تحولت كما تقولون مئة وثمانين درجة فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لأن كثرت شكاة الصحابة فيها واللي قالوا ألم مرت في بطنه واللي قالوا واللي قالوا كثير من المهاجرين ابتلوا كانت غير صالحة الجو والبيئة فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في هوائها وفي مدها وفي صاعها دعا لها بالبركة فأصبحت أطيب أرض الله أهو الله أطيب أرض الله المدينة ولذلك تروح تمكث في المدينة تحس من إن أنت يعني مش عايز تمشي منها واسأله أخواننا اللي بيروحوا ها يحجوا يعتمروا ربنا يصل لنا ولكن جميعا يا رب آمين رب فتتحس بحالة غريبة ثين الناس مش عايز يمشي منه مش عايز يمشي منه سبحان الله فخلاص أصبحت طيبة الهواء وطيبة الثمار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وتحولت مئة وثمانين درجة كما قلت ولكن إلى أن يتحقق هذا كان لابد أن يصبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا نوع من أنواع الاختبار لهؤلاء والطمحيص لهذه الفئة التي قام على رقابها هذا الدين نبي صلى الله عليه وسلم يقول نشوف إن أي إنسان يذاب في المدينة حتى ولو فيها ما فيها وصبر على لأوائها وجهدها هتكون يكون إلا كنت له إيه شفيعا أو شهيدا يوم القيامة طيب أقول كالما لإخواننا طلاب العلم للكل الكل يفهمه لكن بقول الله العلم وخاصة اللي بيحبه دراسة علم الحديث يقول لك ان او دي بتكون للشك لما تقول جاء زيد او عمر يبقى الاثنين اتنين لا امال ايه انت تشك يا ده يا ده زي ما تقول ايه ده فيه كلمة قالها الشيخ صادق العلوي او ابو صحاق الحوين يبقى انت دلوقتي بتعمل ايه بتشك مفيش يعني مش قادر يتذكر قوي يا, يا ده والشك ده بيارد في كثير من الروايات يعني يجي مثلا نافع وهو اكثر من حدث عن عبد الله بن عمر وهو من اجل تلاميذته فيقول يعني كنت مع ابن عمر في حد او عمره يبقى هو ايه نسي اه فاعتراه الشك خلاص مر عليه وقت طويل فمش قادر يفتكر قوي فده يسموه شك ده يسموه شك فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من صبر على لأوائها وجهدها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة يوعد تقولي النبي هو اللي <تصفيق> لا فارضاه اللي بينقل عنه يقول شفيعا أو شهيدا يعني هو مش باكر النبي قال الشفيع أو شهيد فيقول لك هل ده من باب الشك أهل العلم قالوا لا لا لا ليه قالوا لأني اللي روى الحديث ده عن النبي من الصحابة خامسة له منهم جابر وأبو سعيد وسعد خمسة من الصحاب روى هذا الحديث الخمسة روى الحديث بهذه الصغة كنت له شفيعا أو شهيدا تفتكر الخمسة اعطاههم الشك فكر اه يبقى الشك ده يقع من واحد لكن لما ني خمسه ينقلوا هذا الحديث بهذا اللفظ يبقى النبي قال كده يبقى مش واحد سمع واختلط عليه الأمر فبيقول آه قال كده يا كده لا ده الخمسه سمعه كده يبقى النبي قال كده يبقى او هنا ليست للشك لي وإبان النبي قال الحديث بهذا اللفظ كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. طب لما يقول النبي قال هذا الحديث بهذا اللفظ. إبى معناها إيه؟ إبى معناه؟ قادوا معناها أن أهل المدينة نوع نوع سيشفع له النبي ونوع سيشهد له النبي خبرك من حيث ذي بق ذي بق المدينة أبو قسمين قسم النبي إيش فعله وقسم النبي هالشهد يبقى هاي الناس كده يا أنا له إما أن أكون له شفيع أو أكون له إيه؟ شهيد ده على حسب حاله فقالوا من كان منهم عاصيا كان له النبي شفيع لأن المعصية عايزها ها شفاعة فمن كان منهم عاصية كان له النبي شفيع ومن كان منهم مطيعة كان له النبي شهيدة. بعض الآخر فصل تفسير ذلك قال وفيهم اللي عايش النبي، وفيهم اللي ما عايشوش؟ يعني اللي عادين دلوقتي دول اللي بعيشهم عايش النبي، فالهياتهم القيامة من آل المدينة إما أن عاشوا مع النبي وإما أن جاءوا بعده. فمن جاءوا بعده شافع لهم ومن كانوا معه شهد لهم نعم نتكلم في أهل التوحيد هذه أهل التوحيد لكن هيشفع المنافق والكافر دي قضية سخطة أصلا من حسابات يعني لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأي كافر إلا لأبي طالب كما أخبر أي كافر ده مش موضوعه خلاص دور رحيم في داهية ان شاء الله رحيم في داهية لكننا نتكلم عن الشفاعة التي تتعلق بالموحدين ولذلك قلنا هيبقى موضع الخلاف الشفاعة رقم خمس اللي هو الموحد الذي ارتكب كبيرتا ولم ياتب منه ومات علي واستحق أن يدخل النار ودخل فعلا ودخل فعلا بعد كده ينفع لم يشفع ويت هو لا محل الخلاف كل الشفاعات التي ذكرناها يعني إذا كنا قد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل القوم الجنة بغير حساب ده تقول لي فيه كافر ولا منافق استحال إذا كنا قلنا في آل الجنة رفع الدرجات ده في كافر أو منافق أو إذا قلنا من بطأ به عمله ده في كافر أو منافق الكافر منافق وليس عمل أصل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هذا الكلام يقال لمن كان من اهل الايمان من اهل العقيدة من اهل التوحيد فب ред لا ما احنا نقول هذه شفاعة خاصة لأهل المدينة ومدامتها شفاعة خاصة لأهل المدينة ارجو لأهلها جميعا من اهل التوحيد كما قلنا ان يكونوا من اهل الجنة ان يكونوا من اهل الجنة الاحنا لا يشفى عليه احنا لا يشفى عليه انت خفيف لا, لا لا لا لا لا ليس في القضية ليس في القضية. ليس داخرين في الحديث تمام فقالوا هذه هي الشفاعة الثانية الخاص يبقى عندنا خمس شفاعات عامة وعندنا شفاعتين هي خاصتين وحد الواحد كافر وحد الأهل التوحيد من أهل, من أهل المدينة ونسأل الله أن يرزقنا موتاً وشهادة فيها لما نعود أدراجاً بقى للشفاعة التي هي محل خلاف وهي من دخل النار من أهل التوعيد ثم يشبع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجه من النار هذه كانت محل الكلام ومحل الخلاف. هذه التي أنكرها الخوارج والمعتزلة عندهم دخل النار خلصت مش هيخرج منه مش هيخرج منها، ولا تنفعه بألا شفاعة النبي ولا غير النبي خلاص عنده ولا غير النبي خلصت عنده فدخل مش خالك وجاءوا طبعاً بقى ببعض آيات القرآن الكريم اللي أنا هقول لك شيء أنا قلت لك زمان إياك أن تنظر في الدين بعين عوراء بعين عوراء يعني يعني أنا قلت لك الإسلام فيه باب ترهيب وفيه باب ترهيب صح؟ والدين كده قرآن وسلف يوم يأتي بعض العميان ودي مسألة الأسف عليت منها كثيرا وأنا في السجون شفت كثير من الإخوة اللي عمينها زي اللئفال زي اللئفال وأنا لا أجمل أحد زي اللئفال إيه أخذ من الدين ما يتفق معه هواء وأعمى بصره عن الطرف الآخر فأنا قلت لك لما تنظل في الدين اوعى بص كده فطرع جانبا وتهمي للجانب الايه؟ الجانب الآخر تلك مصيبته فيبقى تحاجة من الاثنين إما أن تتشدد وده لو خدت جانب الترهيب بس وإما أن تتسيب وده لو خدت جانب الترغيب بس لازم تاخد الاثنين مع بعض حتى تخرج من المحصلة وذلك في فيه دايما مثالك دايما كنت تضرب للناس في القضية دي دايما لأن الله حدثات بجيلة قلتلك قضية الزنا لو بصيت بس لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بس إله هيحصل هتكفر الزاني الحديث لا فعل إما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خلاص إيه بعدها تقول لي ليزني كافر إيه بتشدد إيه واحد تاني هيبص في ناحية تانية مش وشعب ناحيتك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن صارق يقول لك كلام زي العسل يا الله يا عبد الحديد بيقول لك هتخش الجنة لو قلت لا إله إلا الله حتى لو زنيت وسرقت اتكر على الله يا الله إذن وإسرق إيه اللي حصل بقى متسجد فواحد كفر الزاني والتاني أباح الزنا وده اللي حصل مع الخوارج والمرجئة خوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر الواسد ده كافر والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية الكلام اللي بسمعه دلوقتي بقى من يعني سفهاء الإعلام لك يا عم أنا أهم حاجة قالوا يعمل لك ايه معايا قال تبقى عريانه وتقول لك اهم حاجه أنا موحده وبحب ربنا فمش مشكلة لما اتعرى وبالتالي انا موحد وبحب ربنا مش مشكلة في مصر وكده التزيب اللي احنا فيه ده بقى والدنيووسف دول عايزين الحرق ودول عايزين الحرق مش بقول لك يا رب محكوم مصر دول عايزين الحرق ودول عايزين الحرق لا بيفهم ولا لا بيف فلابد تجمع بينه أن الصيب حتى تفهم القضية فهما صحيح لازم فتبصش في الدين بعين عوراء اللي حاصل مع الخوارج والمعتزلة واللي ناقله عبدان الرفاع الخربان ده هو النظر في الدين بعين العوراء إن أخذ من القرآن كل الآيات التي تنفي الشفاعة وقال لك إذن لا نقبل الأحاديث عندي آيات بتنفي الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشفاعة لا تنفع فيه قلة ولا شفاعة وما هم منها ها بخارجين خلاص خلص فجمعوا هذه الآيات وقالوا بس احنا مع الآيات دي طب ما انت عندك آيات تانية بتقول ان فيه شفاعة لهاش ليه؟ وهي التي تنسجم مع الأحاديث الواردة الصحيحة فيطرب اللي أنكروها إيه الآيات اللي استدلوا بيها إزاي بقى نرد عليهم بآيات تانية ثم ندعمها به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أن هناك من يدخل النار من الموحدين وسوف يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة هذا إن أردت أن تستكمله وأن تعرفه يب إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر باختصار شديد الأخ اللي بيقول لي أين أجد حالات الشفاعة الخمسة في فتح الباري لإني بحثت ولا مؤاصر والله في فتح الباري بس أنت يعني اللي جاهدك واضح أنه بسيط بسيط والله فالكلام موجود في فتح الباري في كتاب الشفاعة وصاحب الفتح وهو ابن حجر عليه رحمة الله يعني ناقل هذا الكلام عن القاضي عياض نقل عن القاضي عياض هذا الكلام أرحت للقاضي عياض في كتابه وهو يشرح صحيح مسلم ولو كتاب طيب جدا في شرح صحيح مسلم أتجد أنه مقسم الشفاعة وذلك الأنواعها الخمسة لو حضرتك روحت لصحيح مسلم شرح الناوي هتجد أيضا تقسيم الشفاعة بأنواعها الخمسة لو حضرتك روحت لعون المعبود في شرح صنع أبي داود فهتجد انه في الهامش بتاعه شرح ابن القيم وابن القيم عليه رحمة الله ناقل أنواع الشفاعة الخمسة بس أنت تدور كويس ونتعطيه الصدق ماشي؟ تفضل لم الشفاعة هو ما كان من إبراهيم لأبيه هو ما شفع له ما شفع له حتى قال لك إنه راح شفع هات لفظ الشفاعة في الحديث النبي وما مين اللي قال الخليل إبراهيم يعني استشفع لأبيه استشفع لما إنما هو خاطب ربه فيه بس سأل ربه ولكن له لم يشفع لم تجيرني من الخيز قال بلى قال أي خيز واب الأبعد أن يكون أبي في النار إذا القضية جاءت في صيغة سؤال بطلعش قال له يا رب أنا باش فعل أبوية من النار ما قال لهوش كده هو يسأل هو يسأل بس فالله سبحانه وتعالى أجابه عن سؤاله بأنه لن يخرج منها خلاص فمن قال إنه كان بيشفع مين اللي فهمك ده جبت تمني لفظ الشفاعة في الكلام ده لا, لا, لا, لا هذه ليست بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيشفع سيدنا ابراهيم رضي الله تعالى عنه كلام سيدنا ابراهيم في حق ابيه كان من باب الحب الطبيعي حب الابن للاب وجاء بصيغه سؤال ما قال طلع لي مجل لما سؤالا أي خزين بس كانت هذه القضيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أمن نستغفرك ونتوب إليه اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبرك الله لكم وبرك الله فيكم وبرك الله عليكم